بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع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 من قبلك والى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا ينقص مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شراب وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ومن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وترى الفلك فيه مواخر لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل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 ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقاومة الذي أحل لنا دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب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 فمن كفر فعلي كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر